رحماك يا ربي عبدك هذا بشط انت اللي تسمع له وانت العين ونظر انا بحالي بلي بي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي أدعوك <متدعوبي> يا علي سر عالني ربي صيب حالي فنجهم لي أنا بحالي, بحالي بلي أنا, أنا بحالي بلي أنا بحالي بلي أنا بحالي أنا بحالي أنا بحالي, بحالي بلي أفنيت من عمري كل شي في سودان اهديني من هدايا تزيد علي هدا اغفر لي كل ذنبي من عفوك يا رحيم ما بغيت الا